وإذ نجيناكم من آل فرعون يشومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجر فتوبوا إلى بارئكم فقسلوا أنفسكم ذلكم غير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا